ديننا الذي أنزله الله عز وجل وشرعه لنا مبني على أساس متين وهو العلم العلم فضل وشرف لصاحبه يكفي صاحبه أنه زال عنه اسم الجهل حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يشترط فيها أن يكون الإنسان متعلما لمعناها ولهذا بوب البخاري بابا العلم قبل العمل وذكر قول الله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله أولا نتعلم هذا الدين وكيف يتعبد الإنسان ربه إلا إذا تعلم كيفية العبادة شروط العبادة أركان العبادة ولهذا كان شرف العلم في هذا الدين شرف كبير وفضله عظيم جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله جئت أطلب العلم جئت أتعلم فقال النبي له مرحبا مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم فيتنادون حتى يكون بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا رضا لطالب العلم وحث النبي أصحابه فقال لهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولا حسد إلا في اثنتين واحدة منهما ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما معلما لقومه أحسن معلم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بدأ صغار الصحابة وكبارهم طلب العلم يلتمسون الأجر من عند الله عز وجل علموا أن بالأحاديث من كان يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع كالمجاهد في سبيل الله علم وقرأوا في الأحاديث أن طالب العلم إذا ذهب إلى بيت من بيوت الله ليطلب علم علما أو يعلمه فأجره أجر الحاج حجته تامة تامة تامة فقط إذا ذهب بسجدا يطلب فيه علما في حلقة علم في مجلس يتعلم فيه آية أو حديثا أو مسألة فقهية ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين كان الأولون صغارهم وكبارهم هذا أبو هريرة رضي الله عنه أخذ يطلب العلم حتى صار وعاء للسنة ترك الطعام والشراب وجاع رضي الله عنه وأرضاه كل هذا في سبيل العلم في يوم من الأيام رآه بعض الناس على الأرض ملقا من شدة الجوع أغمي عليه ما يدرون ما الذي به به الجوع وشدته أغمي عليه؟ كل هذا في سبيل العلم وطلبه يعلمون أن الله عز وجل رافع أهل العلم على غيرهم حتى وصف النبي العالم وفضله على العابد فقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب هذا فضل من؟ فضل العلماء الذين تعلموا العلم إخلاصا لله جل وعلا عذن عباس تعلم وهو صغير أبو جعفر جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ يقول عن نفسه أنه حفظ القرآن وهو سبع سنين سبع سنين حفظ القرآن وأما الناس وعمره ثمان سنين من؟ إنه الطبري وكذلك الإمام الشافعي تعلم العلم وهو صبي صغير وأخذ يفت الناس وعمره ثمانية عشرة سنة رفعه الله على الناس لما؟ بالعلم الذي في صدره يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة كان صبيا صغيرا يأتي إلى أبي حنيفة في مجلس العلم يسمى أبو يوسف أبو يوسف كان صبيا يتيما مات أبوه وهو صغير فعلمته أمه صنعة يعمل بها عند رجل ليتكسب قوت يومه فكان يهرب من العمل إذا انتهى من العمل بسرعة يذهب إلى حلقة من؟ حلقة أبي حنيفة في المسجد أبو حنيفة جالس يحدث الناس وهذا الصبي الصغير جالس عنده يتعلم العلم من الذي علم أمه غضبت أمه جاءت إلى ابنها كلما ذهبت به إلى العمل انتهى من العمل يسيرا وهرب وذهب إلى مجلس العلم يتعلم فيه حب للعلم فجاءت أم هذا الصبي اليتيم وقالت لأبي حنيفة لقد أفسدت ابني لقد أفسدت ابني علمته صنعة يقتاد يقتات بها وإذا به يهرب من صنعته يتعلم العلم عندك لقد أفسدت الابن عليه دعه يأكل لقمة عيشه فقال أبو حنيفة لهذه الأم قال لها يا أم فلان دعي ابنك اتركيه يتعلم العلم فإنه يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق والفالوذج ودهن الفستق طعام الملوك يقول أبو حنيفة لهذه المرأة أتركي ابنك يتعلم أكل, أكل الملوك فقالت المرأة لأبي حنيفة إنما أنت شيخ خرفت وذهب عقلك انت شيخ خلاص مجنون أقول لك ما عند قوت يوم تقول لي فالوذج ودهن الفستق وذهبت المرأة مرت الأيام صار هذا الطفل أفضل تلميذ لأبي حنيفة وصار من النابغين النابهين كبر وصار أفضل صاحب لأبي حنيفة ينقل عنه العلم والمذهب تولى القضاء وصار قاضيا في عهد هارون الرشيد وفي يوم من الأيام ناداه هارون الرشيد في مجلسه فقدم له طعاما فلما أكل تذكر أن الطعام هو الفالوذج بدهن الفستق وتذكر كلام أبي حنيفة فلما أخبر هارون الرشيد بحادثته وهو صغير ضحك هارون الرشيد وقال إن أبا حنيفة ما كان ينظر بعينيه إنما كان ينظر بعقله العلم يرفع صاحبه والجهل يخفض صاحبه طلب العلم خير من طلب المال فالمال تحرسه والعلم يحرسك المال تجمعه لغيرك أما العلم فتحفظه لنفسك يرفعك الله عز وجل به يوم القيامة من أشرف الأعمال وأفضلها في ديننا وخير خطوات العبد في هذه الدنيا طلبه في العلم أحد الصالحين أحد العلماء الحافظ ابن مند سافر في طلب العلم خمسة وأربعين سنة الإمام مالك باع سقف منزله من أجل طلب العلم وأبو حاتم الرازي أحد العلماء المعروفين باع ثوبا يلبسه من أجل طلب العلم تسابق الأولون في هذا الشرف شرف طلب العلم كان موسى عليه السلام موسى ابن عمران كان خطيبا في قومه في بني إسرائيل قام يخطب الناس وبعد أن انتهى من خطبته قام رجل من بني إسرائيل يسأل موسى عليه السلام يا موسى يا نبي الله من أعلم الناس في الأرض ولم يكن موسى عليه السلام يعلم أن هناك أمة من الأمم بعث إليها نبي ورسول إلا هذه الأمة بني إسرائيل فقال موسى عليه السلام أنا أي أنا أعلم الناس لأن الله عز وجل جعله هو الرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب هو الذي علمه وكلمه فقال أنا بحسب علمه فعاتبه الله جل وعلا وأخبره أن هناك رجلا من الرجال يعيش في الأرض الآن يعلم من العلم ما لا تعلمه أنت يا موسى فاستأذن موسى ربه أن يهاجر إلى هذا الرجل أن يسافر إليه ليطلب العلم منه موسى عليه السلام يريد أن يترك بني إسرائيل ويسافر مشيا على الأقدام مسافة طويلة لأجل ماذا؟ ليلتقي برجل أقل منه منزلة ومرتبة لما؟ ليطلب العلم منه فأدن الله عز وجل لموسى وأخبره بعلامة إذا حصلت سيجد هذا الرجل السمك والحوت الذي في المكتل إذا فقده سيجد في ذلك المكان رجلا يتعلم منه موسى عليه السلام القصة طويلة وفيها أن موسى عليه السلام لما وصل إلى هذا الرجل يسمى الخضر وكان من معجزاته أنه إذا نام على أرض اخضرت هذه الأرض فلما لقيه موسى عليه السلام انظروا إلى الأدد انظروا إلى التواضع من أراد أن يطلب العلم يتواضع لمعلمه قال هل أتبعك؟ موسى يتبع هذا الرجل على أي شيء على أن يتعلم من هذا الرجل يسافر معه أمشي معك أجلس معك أقوم معك آكل معك أشرب معك ترك مهمته كلها على أن تعلمني مما علمت منه رشدا رشد رشد مما علمك الله عز وجل مما تعلمته مما علمك الله عز وجل ولم أعلمه أنا فمشى موسى عليه السلام حتى قال له الخضر قبل هذا قال إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا قال موسى عليه السلام متأدبا لمعلمه شوفوا تخيلوا موسى ومعلمه من الخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا نعم مما علمت, مما علمت الله عز وجل إياه مشى موسى عليه السلام وتعلم من هذا الرجل رحلة طويلة في طلب العلم نجدها في سورة الكهف أيضا ليس فقط موسى عليه السلام بل إن أصحاب النبي كانوا يسافرون ربما سافر جابر بن عبد الله شهرا كاملا تخيلوا جابر بن عبد الله سافر شهرا كاملا مشيا على الأقدام تعرفوا لما؟ حديث واحد يريد أن يتعلم حديثا واحدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآهله وسلم اليوم كتيب صغير في مئات الأحاديث نضعها في جيوبنا الواحد مننا غير مستعد ربما أن يفتحه ويحفظه اليوم بالكمبيوترات وشبكة الإنترنت وهذه الأشريطة الممغنطة والسيديات وغيرها يستطيع الواحد بكبسة زر أن يحصل على آلاف وعشرات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسافر جابر بن عبد الله شخرا كاملا من أجل ماذا؟ من اجل طلب العلم قل هل يستوي الذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كانوا يتعبون كانوا ينصبون كان الواحد منهم يسهر ليله البخاري 20 مرة يستيقظ من نومه في ليلة واحدة 20 مرة يستيقظ من نومه يشعل السراج وتعرفون السراج عندهم ممثل الحنة الإضاءة بكبسة لا على ما يشعل السراج يريد وقت يشعل السراج ويضع ريشته وقلمه في محبرته ثم يبدأ يكتب خاطرة خطرت على ذهنه يستيقظ من نومه عشرين مرة من أجل كتابة علم طرى عليه وخطر على ذهنه لأنهم يؤمنون أن أهل أن أهل العلم يرفعهم الله درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذا ابن تيمية رحمه الله يقول تلميذه ابن القيم جاءه الطبيب في مرض الله مرض ابن تيمية فجاءه الطبيب يعالجه فقال الطبيب لابن تيمية قال له يا أحمد إنك مريض وقراءتك للكتب ومطالعتك إياها وتعليمك العلم ربما يزيد من مرضك ويؤخر العلاج فقال ابن تيمية يرد على الطبيب قال لا أستطيع لا أستطيع أن أترك العلم ومطالعة الكتب حتى وأنا مريض قال سيؤخر هذا من الشفاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لطبيبه قال أليست النفس إذا سرت؟ وفرحت واستبشرت فإن هذا يقويها ويدفع أمراضها النفس لما ترتاح وهذا شيء طبي معروف لما نفسية المريض ترتاح هذا يعجل بالشفاء قال الطبيب نعم قال فكذلك أنا إذا قرأت الكتب واطلعت عليها وتعلمت العلم سرت نفسي وقويت فدفعت مرضي فضحك الطبيب وقال هذا خارج عن علاجنا هذا خارج عن علاجنا ما تقوله لا نعرفه نحن قل هل يستأوي الذين يعلمون قل هل يستأوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن عباس صحابي جليل تعلم العلم وهو صغير توفي النبي وعمره تسع سنين ما من آية إلا ويحفظها في القرآن ولا سبب نزول إلا ويعلمه ولا معنى آية إلا ويعرفه بل يعرف كل آية أين نزلت ومتى نزلت وعلى أي شيء نزلت ترجمان القرآن بل إذا قيل حبر الأمة فهو ابن عباس رضي الله عنهما هذا ابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عالمها بلا منازع لما كبر في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة كبر ابن عباس قيل له أن أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار ومات منهم من مات واستشهد منهم من استشهد فإذا بابن عباس يبدأ بالسفر وبالرحيل يدرك أصحاب النبي قبل أن يموتوا يتعلم منهم ما لم يعلم حتى أنه كان يأتي إلى الصحابي إلى الرجل الكبير من أصحاب النبي فيأتي إلى بيته فيعلم أنه قائل يعني نايم الظهر صيف حر شديد الحرارة يأتي عند بابه فيعلم أن صاحبه قائل نايم الذي يطلب منه العلم فيضع بردته على الأرض ويتوسدها في حر الصيف شمس وحر يقول وتسفعني الريح أحيانا الريح والغبار على وجه من؟ على وجه ابن عباس تخيلوا الحر تخيلوا الهواء تخيلوا الغبار عند باب رجل ينتظره يقوم من نومه فإذا قام الرجل من نومه وخرج من بيته وجد ابن عباس نائما عند بابه قال يا ابن عم رسول الله ماذا تصنع؟ قال جئتك فوجدتك قائلا جئتك فوجدتك قائلا وأردت أن أسمع منك حديثا أبي أسمع منك حديث علم أتعلمه فقال هذا الرجل الصحابي الكبير يقول أنت ابن عم رسول الله والله لو طلبت منا أن نأتي إليك لا أتينا ابن عباس ويقول لا العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم يؤتى إليه ولا يأتي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أعظم قضية على وجه الأرض قضية التوحيد شهد الله عز وجل عليها ثم جعل من دونه شهودا على أعظم قضية على وجه الأرض من الشهود على هذه القضية الذين استشهدهم الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو بعد الله عز وجل من والملائكة بعد الملائكة تشهد من يأتي بعد الملائكة شهوداً والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائماً بالقصد الشهود بعد الملائكة هم العلماء علماء هذه الأمة هم ورثة أنبيائها فإن الله عز وجل أرسل لبني إسرائيل مئات بل ربما ألوف من الأنبياء رسلا تترى أما هذه الأمة فما أرسل إليها إلا رسولا واحدا ختم به الأنبياء والرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لكن جعل بعده ورثة يحملون هذا الدين من ورثة الأنبياء إنهم العلماء على وجه الأرض هم كالنجوم في السماء إن الإنسان إذا مشى في صحراء وضل الطريق من الذي يهديه وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ كذلك الناس اذا ضلوا في هذه الدنيا من لهم إلا العلماء ولو ردوه إلى الرسول إلى الرسول وإلى أولی الأمر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم لعلم العلماء وأولو العلم لعلموا طريق الهداية والخلاص لهذه الأمة الله عز وجل في سمائه جل وعلا بعظمته وجلاله وقدره سبحانه وتعالى الله يغفر ويصلي على من على علماء هذه الأمة الله يصلي كيف يصلي الله صلاته على خلقه ثناؤه عليهم أي الله عز وجل يثني على العلماء من هذه الأمة ليس فقط ربنا جل وعلا بل جعل الله عز وجل من خلقه من يستغفر ويصلي لمعلم الناس الخير من؟ كل أهل السماء الملائكة وكل أهل الأرض بل حتى النملة في جحرها والأسماك في بحارها كلها تصلي وتستغفر لمعلم الناس الخير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل العلم وأهل الجهل هل يستويون في دين الله عز وجل أبدا بل أكثر الناس خشية لله من هم أهل العلم الذين إذا تعلموا وازداد علمهم بالله عز وجل ازدادت خشيتهم له جل وعلا هم أكثر الناس خوفا من الله وخشية من الله هم أكثر الناس معرفة بالله عز وجل إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا أمرنا أن نحترم أهل العلم نحترم العلماء إذا كنا في مجلس فيه عالم من علماء الدين والشريعة نحترم هذا المجلس كان الإمام مالك شيخ الشافعي رحمهم الله تخيل أئمة المذهب مالك شيخ الشافعي يقول الشافعي رحمه الله كنت أتصفح الورق هذا الورق كنت أتصفح الورق صفحا رقيقا في حضرة مالك شيخ مالك قال له ولما قال هيبة له احتراما لشيخي مالك بن أنس كان يصفح الورق بدون صوت احتراما لشيخه ولهذا الجزاء من جنس العمل كان للشافعي تلميذا اسمه الربيع من الشافعية من تلاميذ الشافعي رحمهم الله يقول كنت أهاب أن أشرب الماء أمام شيخي أستحي أستحي أن أشرب الماء وأهاب أمام شيخي الشافعي هكذا كانوا يحترمون العلماء ولهذا قال الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء إلا أن يخلف الله الأمة مثله بس إذا مات العالم في هذه الأمة انثلم في الإسلام ثلمة خرق فيها خرق لا يسد إلا بعالم مثله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا العلم لا ينتزعه الله انتزاعا من صدور الناس يعني ما يستيقظ الإنسان فجأة ناس صحيح البخاري الناس الأربعين النووية الناس تفسير القرآن الناس العلم هذا ما يحدث في الغالب في الطبيعة ما يحدث لكن كيف ينتشر الجهل بين الناس قال لكن ينزع الله العلم بقبض العلماء تستيقظ يوم من الأيام تسمع أن العالم الفلاني توفي والعالم الفلاني مات والعالم الفلاني قبضه الله عز وجل قال فإذا قبض الله العلماء شي صير في الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا جهالا فضلوا وأضلوا يعني هم ضالون رؤوس جهال لا هم علماء ولا شيء يضعون أنفسهم مكان العلماء وليسوا بعلماء وليسوا بشيء قال فضلوا وأضلوا أي ضلوا الأمة من ورائهم العلماء هم نجوم السماء هم الهدات لهذه الأمة هم ورفة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم وأحق الناس حظا بهذا الميراث هم العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أحد العلماء اسمه أبو معاوية الضرير كان ضريراً ما يبصر لكنه عالم من العلماء شوف كيف يرفع الله عز وجل العلماء يوم من الأيام يقول دعاني هارون الرشيد الخليفة ليأكل عنده يقول فأكلت عنده وجبة يقول وبعد أن انتهيت في السابق كان عندهم غسيل اليد واحد يصب الأبريق والثاني يغسل يقول فكنت أغسل يدي وكان أحدهم يصب على يدي أكيد الخادم أكيداً للأحد الخدم اللي عند هارون الرشيد يقول فقال لي هارون الرشيد تعرف من الذي صب الماء على يدك قلت لا قال أنا الخليفة نفسه يصب الماء على يده قلت ولما قال كرامة لك كرامة لك أصب الماء على يدك هؤلاء هم العلماء هذا فضلهم هذا قدرهم في هذه الأمة الله جل وعلا رفع شأنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قدرهم الأمة بحاجة إليهم هم علماء هذه الأمة لولاهم لا لمشت الأمة إلى الغواية والضلال الله مدح الأنبياء بأنه أعطاهم العلم وصف نبيه بأنه يعلمهم الكتاب والحكمة وصف يوسف عليه السلام لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وأعطى الله موسى عليه السلام حكما وعلما فضل وأي فضل ذلك العلم الشريف علم الشريعة القرآن والسنة وما تفرع عنهما